يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا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 وَقالَاوا لَا تَذَر آِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرَّ وَدَّوْ وَلَا سُواع وَلَا يَقُثَ وَيَعوقَ وَنَ الصّرَام وَقدَدَ أَضَلُّ كَثيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَلَلَام مَِّا خَقِي آاتِهِمْ أُغِْقُ فَأُدِخِلُونَ رَام.